عليه الاكثر ولا باس ان يخوى بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وسنتها الطهارة ولا تشترطها نص عليه وعنه أنها من شراطها قاله في المغني تخذبة لا وعببة في الخطبتين. ولو خطب مهدداً فإنه يجوز ولكنه ترك الأولى. فإن كل خطبته مهدداً مع تركه للأولى. معلوم أنه بعد الخطبة فقام الصلاة غالبا وعادة كما سيأتي بآخر الكلام أن الذي يتولى الخطبتين هو الذي يتولى الصلاة ومعلوم أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة وإذا قلنا إن خطبتين تصح من المحدث حدثا أصغر مثلاً يحتاج إلى أن يتوضأ بعد الخطمة وقبل الصلاة ويكون هذا فاصلا، وقد ذكرنا أن من لواجمهما وواجباتهم أنوالات بينهما وبين الصلاة إذا قلنا تشحوا الخطمتان من المحدث فانه اذا فصل بينهم بين الخطبتين وبين الصلاه بوضوء خفيف لم يعد ذلك مبطئا يعد فاصلا ولكنه اذا كان قليلا فانها تعتبر ولا, ولا يمر ولكل حال الخطبه مع الطهاره وهي الأصل وهي الأولى وذلك لأن العبادات كلها يندم ويتأكد أن يفعلها وهو طاهر من الحدثين ولأن خطبتين يكون فيهما ذكر غالبا ودعاء وهذا يتأكد أن يأتي به وهو متطهر وكذلك فيهما قراءة القرآن وهذا من المذهب أيضا أن يقرأ وهو مطهر وإن كان جاء إذا قراءة واحدة هذا الأصل ثم رأى بعضهم أن يحضر أن يخطب محدثا حدسا أكبر يعني تصح فصحوا خطبته ولو عليه هدف أكبر وانت تعرف انهم اشترطوا الكراءة آية في الخطبة فتقدم لنا في الغسل واحتام الجنوب انه لا يصح أن يكرأ من شيئا من القرآن فإذا كيف نجمع بين قولهم تصح خطبه خطبة الجمعة لاسترابهم قراءة الآية وقولهم لا يجب أن يقرأوا لونا شيئا من القرآن؟ فالجواب أن قولهم بصحة خطبة الجمعة أن هي قراءة إن قراءة الآية لا يقصد بها تلاوة وإنما يقصد بها تركير واستشهاد وما يشبه ذلك كما يقرأ آية في كتاب وكما يقرأ كتبا تستمل على أدوية أو نحو ذلك ولان هذا يقصد به الذكر أو التركير أو نحو ذلك إذا إذا صحة خُطفة اليوم أو هو المشهور إن كان خلافة أولى وخطبة وخطبة المحدث هذه نصور هي أخر لأن مصلى هناك لما مما نكلم كونه يحط وهو مطهر قد يكون أقوى لقلبه وأقوى لبدنه يا أهل لد لأن عادة سيئاً الطهارة سين أن من الأحبال ونحن يكتس من أن قوة يكتس وهذا القوة هي وهي القائهي ولهذا ذلك خلال المحدث فانه وإن لم يكن الحدث جلياً ظاهراً هي فذناه لكنه يظهر اثره غالبا على بعض أفعاله فلكل حال الخطبة مهدثا الخلاف الأولى مع صحتها ولا بد من لننظر إلى الصلاة. وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا لأن الخطبتين بدلوا ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة ولم يوقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطب متطاهرا من قولهم مقصرة اليوم وعاتوا لعجل الخطبة هذا جدير الغلاع من خطبتين هاتين وإن لم تكن صناتان حسية خطبتان ليست صناتان حسية ولكن نهما فيهما مما في الصلاه يعني فيهما الذكر والدعاء وقراءه القران والتذكير وما اشبه فندعم انهما جزءا من هذه العباده التي هي صلاه الجمعه فانه يتاكد فيهما الصلاة ف شروط الصلاة كما هو معروف الطهارة وإجتياب النجاسة وستر العورة هذه من شروط الصلاة فتكون كذلك متأكدة في الصلاة إن قالهم هنا بسنيتها قد يقال إن هذا فيه تفسير. فالنحص ستر العورة وذلك لان الله عمار بساتر العورة وحفظ الهرم مضرقة فإن كثيرا من المحسرين فسروا الله تعالى في سوره النور قل للمؤمنين يقوموا من أمصالهما يفرروا من هروجهم فالنحن على هنا الستر ليحقنوا هروجهم بالساتر يعني يتسكروا ولا يكسب أرواتهم وان كان أن عاما في حفظها عن الفراحس وفي حفظها عن عن التكسف ومبدأنا أن الإنسان من نور بأن يشتر عاوته مطلقاً فإنه يتأكد بشدة في أداء هذه هذه العبادة لأنك هي كالفقدة مثينا وهو يستقبل جناهيرا المصلين ويلتشبهم ويعلمهم ويعلمهم ويقع عليهم آيات وكذلك أيضا يدعو لدعوات ويرشي الإرشادات فلا يليق به أن هذه ان يكون مكشوفاً عورة وأنت تعرف أن العوره المغلوة العوره يعني استغادت من السرة إلى الضخدة فيتأكد أن يكون متشتغاً ساكراً بدنه كله إلا ما يظهر أصلاً كاليدين والوجه والقدمين ويتأكد أن يكون متجمنا يعني الآلسان احسن ثيابه كما ذكر ذلك العدى ينظر جمعا في آدابها فإذا كان مغربا ومغربا أنه يتجمل ويملز أحسن ثيابه ويتطيب فإنه من الأكدية أن يشترى غارتهم إلا ما يوهر ظالباً كذلك هي تكسفه أو كسفه بشيء من مدنه الذي لا يوهر ظالباً حتى لو عبده أو من كبه مثلاً أو بطنه هي ذلك شيئاً من كلة الحياة ومن الجرأة على أجرئ الناس على أن يتكلموا فيه، وألا يقللو لصهه ولا ولا يحبوا مقابلته لأن أنه قد أهان نفسه ولدها. كذلك يتأكد أن يكون بمظهر. بمظهر لائق وأن يكون مستعملا للباس المرتاح الذي لا يكون فيه شيء من الاظهار وابداء شيء من الارض او حجم المدن او نحو ذلك فالاجلسه التي يرتديها بعض الناس يقتصرون مثلاً على السراولات القصيرة وعلى الجبدة التي قد قد تكون ضيقة فهو الفامي لها الضيق وهو نحو ذلك يلبسونها وينشون بها في الأسواق وفي الطرق من كلها يلبسها الكثير من الأبيان الذين يأتوهم إلى البلاد يتنسفون بلباسهم فعلناهم عليه ثم يصيرون دعاكا الى هذا اللباس لكل من يعظمهم في نظره انهم لهم منزله وله فضله يقتدر بهم هذا اللباس هذه قدوه سيئه ونرى ان الذي يحكم وهو على هذه الحاله انه قد اهان نفسه واذلها وانه قد بدا الى إلى هذا التكشف أو إلى هذا التخلع الذي يسقط الهيبة ثم أن النظور أنه يعطم عليه كساء كامل ورداء يستره أو عباءة يسترع إلى بدنه أو كميصا كاملا يسترع إلى ساقع وضع ذلك يعني يكون قد ساتر نفسه ولا يعذب هذا الاهانه هذا بالنسبه للعوده اما بالنسبه للطهاره من الاخباس والانجاز تعرضنا لذلك قبل قليل هي الطهارة من الحدث او من الحدثين ولا شك ان المتطحن كما نكمل يكون أقوى لنفسه وثم أيضاً أكمل له عند الله أكمل عبادته فلا ما يكون مكملا للعبادة ولما ينظر فيها إلا إذا أتى أسباب التنكين وأسباب التكليم من الطهارة وإزالة الخبات من الزوم أو من بدن أو مقعة ولكن ذلك كله ما نقول بطلة خبته من أحطبه على بدنه على زومه نجاسة أو بخلائه أو, أو ما اسمه ذلك ما نقول بطلة خبته عيدها لكن أقول صحة إن كان قد أحل بسلي من الكمان والدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعاه وأشار بأصبعه وأمن الناس وأمن الناس رواه حرب في مسائله ولأن الدعاء لهم مسؤول في غير الخطبة فيها أولى لا. لا من سنة من الجمعة في سنة الخطبتين وهذا أولا لأن ذلك لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأنه مسلو من كل وقت في اللمهة أولى أو في قطرة لللمهة أولى وذلك يعني المصابين يلتنى على البلد على إمام الخطيب الواحد ثم باجتماعهم فهذا هذا الخبيب لا شك أنهم مكادون إلى أشياء من التعليمات والإرشادات فهم يتلقونها من هذا الخبيب كذلك عندما انهم اجتلوا هنا على هذه الصلاة كانت هذه الصلاة اسمها صلاة جمعة أولا لأن فيها الدعاء لأن كلمة صلاة معمى الدعاء والثانية لأن فيها اجتماع وكلما كان الاجتماع أكثر والدعاء يؤمن عليهم عدد أكثر كان أكرم إلى الإجابة فإذل على أن ذلك مستهد ومتأكد وتستمر الخمجاني ويخدعهم على أدعية عامة للمسلمين أو خاصة لأهل بلد يعني المستمعين حتى يكون ذلك قبل إلى الإجابة يدعو أضعية الغامة للمسلمين والمجاهدين والغزاة مثلاً والفجان والمسافرين والبضاء والفقراء والمدينين وما أشبه ذلك يدعو الله أضعية بتفريج الكرودات المشاق والصعوبات التي على المسلمين يلاقونها ويلاقها دارهم يا رب يا رب يا كل مكان هي على ويدعو الى اهل لا يدعو الى بودي لا يقول رب بحضلي ارجع ملكون لا نلقيات الى بوك يا اليمن يا على من عهدانا ولا قول لهان او ابن كلمه المسلمين ورايد صفون وما ولا استعاذانك وقد ذكر هذا الدليل أنه وعليه صلاة والسلام كان يبعو ويشير من أصبعه مشكورا أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير من أصبعه عند التشعب عند الشعادتين وعند التشعب عند نكر الله تعالى على متن إلى مهدانية الله تعالى وأنه الواحد المتحدث. فإن هذه الإشارة تخاصل علامة على ذلك. كذلك تكون هذه الإشارة كما يقول الله علامة على تحريك القلب لحضوره حتى يكون أقرب إلى يقينه بإجابة الدعاء. ثم هي أيضاً هي رياض دلالة على أن الرب سبحانه رفع عباده حيث أشار إلى جهة العلوم فهو فوقهم كما يشاء روبية تليق بجماله كذلك هذه الإشارة ايضا سبب من إجاهة لأنه إذا أشار وهذه الأصبعي فكأنه يقول أحصك يا ربي بها من أمورك وأمورك وطلب من الله وماتي إلى إكرامك ويكون من العكاة الله إلى الإجابة المذيه من الارتقاء وقلنا فوق <تصفيق> اليدين في الدعاء فقد ربتا في الاستثقاء وهذه الأنس من الأنين العين أن ذلك الرجل الذي داخلنا النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الجمعة فقال يا رسول الله جاهدة الأمحس وجاء الغياد والطقعة السبل فجعل الله أوقيتنا فقضع يديه فقال أمرنا بهنا مرتين أو ثلاثا فأجيبه بهمنا استغفى المطر أسبوعاً ثم لما كان في الثانية دخل من ذلك إلا رجلاً وقيل هو وقيل غيره وقال يا رسول الله لجهنة الأنفس ورضاقت الثالي وقطعت السبل زدع الله أن يمسكها وفضل يديه وقال اللهم نحر علينا إلى آخر رفع يديه في هذا الدعاء فهو دليلاً على أنه يتأكد رفع يديه دعاء الاستسقاء ويضحق به أيضاً الأدعية لكي في صالح المسلمين عامة أو خاصة فإنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع يديه كلما دعا وفمر برضو يديه ووصف ووصف ادعاء العباد لأنهم يرضعون عيديهم إذا طلبوا الدعاء من الله تعالى ففي هدث سلمان قول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَبَّكُمْ حي كريم يَشْتَخِيِي من عبده إِذَا رَضَى هَدَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرَدَّهُ من يعني حاليتين فهذا يدل على أن أرض عن هدين ما لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعد عمر الله ثم ذكر الرجل الذي يضطي للسفر أشعد عمره يمد يديه إلى السمع يا رب يا رب فقل على أن رضع يديني من أسباب إهيامة الدعاء كما ذكر ذلك الرجع بشرفه لهذا الخجيش من الأرض كذلك فثبت انه عنها الصلاة والسلام رفع يديه عدة مراظة عندما يريد دعا وهذه وحادي فرقوا يبعين الدعاء جمعها كما ذكرنا في السيوطي فظمرت نحوها إذنين وأربعين حديثا وهي مطورة في آخر سبب السلام الطبقة الهندية ذكر أصحابها الذين روها وذكر ألفاظها ومخفقيها وجمعها قبله المنذري كما أشار إلى ذلك صاحب سبل السلام في أحده شرح آخر السبل عندما تكلم على هذا الحديث وهو قال حديث سنن ان مخيم كي إذا استحيل رفع أيده لها يمده نصفه ذكر أن هذا المنذر جمعها فلا أنبعين فعلى كل حال هذه الأحاديث تدل على مشروعية رضع اليدين في الدعاء مطلقا ودعاء صلاة أو فقطة الجمعة من أقرب الأدغية إلى أن أولها إلى أن ترضع اليدان فيه ولأن لأنه دعاء يؤمن عليه ودعاء راما لنصلحة المسلمين فيتأكد أن, يأمن أن يرفع يديه ثم إذا كان الحظم يؤمنون فهل يرفعون عيديهم ايضا على التأمين الظاهر المتبادل أنهم يرفعون عيديهم كما يفعلون ذلك في دعاء الاستشقى وفي دعاء القنوة في الوسط فإنهم يرفعون عيديهم ويؤمنون على دعاء الإمامه القنوة الوسط فهكذا أيضا يرفعون عيديهم ولكن لا ينبع الرفع، بل يكون الرفع إلى الصدق قدروي عن انس انه قال إنكم تب إنكم ترفعون ايديكم أو تبالغون في رفلا عيكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا يعني إلى الصدر لكن من استسطى إذا استسقى إذا استسقى هو يخطأ فقدروي أنه يبالغ حتى يبدوا بيعظوا إمطيه لما ذكر بخديه أنس الذي بالصحيح أنه رجع يديه حتى رؤيه بيعظوا إمطيه وحتى أنه بشدة غزع صارت أكفه بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السنة يعني بشدة غزعه أنه قلب كفه حتى صارت ظهورهما إلى السنة وهذا دليل على في فالبتر وبكل حال فإن الداعي مطلقا يتأكد لحقه يدعو الله تعالى لرغبة واقية من التي تكون اقرب إلى اجابه الدعاء، لكن على في في الصحيح أن بسر بن مروان كان يحطم لبة وقد رضع يديه فدخل على الصحابة فقالت أنبه الله تعينك اليدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا وأشار يعني يحضر إلا إصبعه هذا الحديث اما انه محمول على المبالغه في الرفع مطلقا وإما انه محمول على الرفعه غير الدعاء يعني انه كان يرفع يديه بغير غير الدعاء ذلك لان بعض الخطبه قد يحرك رافضين لها هكذا عندما يريد ان يبالغ في الارقى ونحو ذلك سيكون انكر هذا لعله كان يحرك يديه حتى أنه ينفعه هكذا فهذا فأنكر عليه يمكن أن يكون هذا أما في الضعفة إنهم مشروعا كما ذكر. أي <تصفيق> طرف الصحة ما رأى ويروي احدهم بهذا في طرف اليدين لانه مهما لكمان انه لم أن يكون دائما يمضي يديه الخطه او مهما لكمان انه كان اكثر دعائه او كان كثيرا منه بدون درجه ثم شجر على ان ذلك الصحابي ما راى منه الا هذه الا كله الحاله وقد راه غيره ولأسك كافية كافة الأحادي التي تنبغي على الرجل اليابين كمان كافية شخص في الاستسكاير في هذه الأشياء يا رجل أمي استسكاير ثانية حسنا هو ضعيدي فالتعوية بيعمل الفيدي حل فليس كان ذلك كان لا او ايذا يتحدثون يعني طلبات يعني الطلب وذعر او بطلب ال ازاله الطلب او التحرير عنهم لانهم ضار بهم فليس تلك هاتين و وذا ذلك هذا صحابي يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد النبي بالله قد اكرى اراه انا سر ذلك يعني الحديث الذي هو صخم منه فما دام ذلك اذا مقدم من على النبي واذا لم تاء هذا رفع يديه للاستسقاء يقاس به يا به غيرهم من هذا إذا دعاء دعاء تمام و على نعمل الاستقاء والنعجوز قياسا على الاستقاء والنعجوز أيضا في مطلق الدعاء لأن مطلق الدعاء له هي الغرفة اليدين كيف لك تشرح بالنسبة للإشارة على الدعاء من باب يعني الناس تقول الله كذا يعني لو يتحدث استقاء ما يقتصر؟ من الإشارة من ضمن ال من أسبابنا أن الكلام وهذا قصة أبي موسى لما استشهد أخوه وممالك لخيضة فقام له أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشلام وقل له أولا استغهر لي إجاء إليه وعلم وأخبره فذهب وتوضع وصلى ركعتين وهو أرض عليه لإحكام موسى والعيت الله يعني طيح ثم قال اللهم او خلق لعبدك ربيد أبي مالك من أسعلي اللهم فأرفهمه اللهم فأجبر أرزادا قال أمو مصر وقلت ولي يا رسول الله فقال اللهم او خلق الله مقيم فهذا ليه ذذير على اللي فرفع حتى هو إيه بيه ونطير ولا حبيث هذا, هذا من مثل حديث الظذير العظام اللي ذكرها السيروخ وأن يتولاهما مع يتولاهما واحد قال احمد في الامام يخطب يوم الجمعه ويصلي الامير للناس لا باس اذا حضر الامير الخطبه لانه لا اشترط اتصالها بها فلم يشترط اي يتولاهما واحد كصلاتين ورفع الصوت بهما حسب الطاقه المناسبه <تصفيق> ان اي يتولاهما واحد فعلا هو الأسهل المكان أن يحطو ضعهما يصلي ولكن ليس ذلك الشرطان فلو خطى من وصل لآخر فهذا النأس لما نقل عن الإمام له هذا الأهل والعادة أن الخلافة كانوا من الذين يتولون الفطر وفي القرى كان من يتولىها على المضاة يتولون الفطر ثم يتولى الصلاة ولما كان الأمية مثلا قد لا يحصل الصلاة يجوز أن يترم الخطمة أو قد لا يقدر على الأبتجار في الخطمة فيترم الصلاة ويقول القاضي ينهره الخطمة يفعل ذلك بعد القمر فإنهم يريدون أن يكون لهم حضر من العمل بهذه الدموع لمقامهم وهو ولا يتخذ فقد يعدل معادهم على أن يتولى الآيات الهنين إما لا يقبل مثلاً عن ارتضاءة عن ظهر كلم فيريب من يخطب عنه ومن يصلي عنه إلى خطأ وإن من أكف يصير الصلاة لكن ما يقبل غير خطبة لأن غالبهم ما كان يخطبون فقد لا لا من يخطب ثم ثم الأمير يتقدم فيؤدي الصلاة. وهذا يعني مقرور. ولكن مذن. ماذا مع الأمير حضر الخطبتين ثم تولى الصلاة فهو مذن وإن كان حذره الأول إلا. رفع الصوت فتقدم أنهم استرطوا أن يرثع صوتهم حتى يسمعوا بأنهم استرطوا وهم الأرض هنا ذلك يتأكد أن يرثع صوتهم بطلب ما يستطيع حتى يسمعوا العذب الممكن حتى يسمع ما يمكن أن يبلغهم صوته، ولكن من أن فالخطة يختلفون لأنه من يكونوا صيتا يبلغ صوتهم من دم بعيدا قد يبلغ مثلا إلى أربمائة ماء أو نهر ومنهم من هو دون ذلك لأنه من يشكوا عليه أن يبنى مع بعصرة الصفوف فنقول يرزع صوته بقدر ما يستطيع إن احتفاع أن يسمعهم كلهم وإذ لا بقدر من يستطيع وهذا في البلاد مكبر جديدها مكبر الصوت فإذا وجد مكبر الصوت الذي يحصل به فالبلاد مصلي ما يشبعهم افتهي به ولم يحتاج الى رفع الصوت لانه حتى وخطب بحفظ صوت فان المكدره يدهر الصوت يكدره وينذهب بسرعه الى مكان بعيد ويحتاج الى رفع فذكرنا فيما سنر نرى في الحديث من قال فيه ان صلى الله عليه وسلم اذا خطب فنطق عيناه وعلى صوته واستدلهم الله حتى كأنهم من جيش يقول صنعكم ومساكم فيقوله على صوته يعني رفع رفع بقدر ما يمكن وذلك, للع... وذلك يسبب ايضا التأثر تاثر السامعين فانه متى كان يخطب بقوه و بحماس و بشده اشتد كانه غضب يعني تاثر تاثر بما يقوله و بما يسمعه كان ذلك يرقى تقبل القلوب لما يقول و يحضرها امام ما تسمع لا يكون هنا أتنا وان يخطب يكتب قائما لا من من واحد خطوة الصلاة لا من يكون من واحد أحد أوجبه من ما في أوجب ذلك وأفضل صلاة الجمعة غير اللي يتولى يكون سنة يتولى لهم واحد يتولى لهم ان كان الذين اظلموا ان يتولاهم واحدا علنوا بالوكاء او علنوا بالمنقول عن الرسول عليه الصلاه والسلام وخلفائه انه كان الذي يتولى خطبته الذي يتولى السلام ولكن الذين اصححوا الصلاه مع توالي هذا هذه واحدة واحد وهذه لا ارتباط فإن هذه منفصلة عن هذه الخطبتان منفصلة عن الصلاة ليست مثل الصلاة التي لها تحريم وتسليم لا يمكن أن يتولها مركعة وها مركعة فإنه يزل بعد ما يحقق وقد انتهى على له يتولى وجود في أن يتولى خطبة غيرها وقد يخبر له عذر وذلك يعني قد يعتليه عجز أي من شدة الأنقى مثلا قد يهدده ويتأثر من رب الصوتية شدة التأشرة عنه ذلك وقد يعجب له عالب من مرض عارض له أو تعلم أو إغمان وغشية ما به ذلك فما دام أنه يوجد عذر أصلًا يقال له لكن على كل خروج من الخلاف يتولى من واحد وثانيًا لذلك هو المنقول فإذا وجد عذر فلا كره إذا وجد عذر ومانع أو كما قال الإمام أحمد أحد الأميرات يتولى بعض السلات من خطة غير السلات ولان ينال هذا الحكم الثاني ان واقع يكون له امل اذا عمل لان هذه ولايه يتولاها افنان الخلفاء امور وهذا شيء لا يسمى كانه الكرام وايقت بقائما لقوله تعالى وتركوك قائما فقال جابر بن سمرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطبه من حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم على مرتفع لانه ابلغ في الاعلام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتمدا على سيفه وعصاه وقوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قلنا أن هذه ذنبه المسائل المسألة الأولى حكمته قائلا ودليلها الآعية هو التركوك القائمة يعني تحكم ولأن هذا هو المعتاد والمن قول بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام وخلصانه ما كان يخطبون إلا قيامه ولأنه أهلق يعني أقوى الإبلاق أهلق لرفع الصوت ولأنه أدل على القوة على الإقبال على الموعظة إذا حفظ قائماً أماماً المصلين كان ذلك أقرب إلى أن يقبلوا إلى مقاره ويتأملوه ويتأقد ما يقوله فلهذه الهدوه تأكد أن يقوم تأكد قائماً أن يقوم حفظه اجتهد أن بني أميتك ويحقبون جلوساً كعبد الملك أو معاوية وغوية أن ذلك فعله إثمان رضي الله عنه وأن من أمية كانوا يقتدون بما نقل عن إثمان لكن إثمان له عذر لأنه أسنع بل يعني ما ترى هو ابن أثنتين وثلاثين أنه كان على الثمانين هذا خطن وهو جالس وعنده بعدما بلغ ذلك السن الذي فيه يعطى للنسان التأثير نس أحيانه إنه مساكنة في أسنان خطنة جالس ذلك في آخر سنة أو نحوها و سنتين كأنه ذاته فالهجراً كان هذا ليس بقدوه يعني ليس بدليل ولا يتخذ دليلاً من الطريداً من يتنى ما عنده متحد هكذا فلن يبتدى به خطأهم كثيراً من الغلبة فهنا السحابي الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمة ثم يبنس ثم ما فمن حدها كانها كان يقطب جالس فلا تصدقهم كانوا أرادوا بذلك أن يعلنها أننا نقطعون من أسم لا شك أن الخطبة تجلس و... مزحة ولكنها خلاف الأصل خلاف الأولى والمعتاد الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم وخطباء الامه الى اليوم اذا قد عذر كما حصل لعثمان اجز وجاس وهكذا العرب عرض عذر قد يحصل لبعض الخطباء اعياء في اثناء خطبه او داء خطرا فيخطبوا الى الجلوس فإذا جلس وأتم حطمة رب يالساً فلا لا معنى عن ذلك إن شاء الله وأما إذا كان قادراً فجلسه خلال السنة هل ما المسألة؟ لو حدث حدث شاء الله تقدم لنا قبل قليل أنه يصلح رائع يخطو وهو محدث قد يكون الحدث, الحدث سابقاً يعني أنه مثلاً حضر الوقت حضر الوقت وهو محدث فلما حضر الوقت لم يتمكن خافاً يتأخذ فتقدم وحض الله ومحبه هذا يحتاج إلى أن يتوضع لا بس أن ينهى معنى ما يؤدي الخطمتين ينهى ويتوقع ويؤدي على الغاسل الاسيغة وهاكذا لو حدنا ذا عليهم الخدثوا بيأذناء الخطمة يجوز يجدون أن ينهب ويرغى هذا ولا يا ذلك نالك العاصر إلينا كان يسيئا اسمك يا عمر يشيس فيها إنه هو حتى لا شيء يا عمر يشيس يوكي أريسك بالكامل إذا حد يحبقوا إنسان يا عمير حيث أرغي ذيكا فقد لاي أن تنفسك يسبي طرحتك فأنا كل تسلحه فهدنا مسألة هي انه يخطب على مكان المرتفع وهذا من قول الحرام من النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يخطب اولا على جذع رحمه كان يبقى عليه حتى يكون مشرفا على الحاضرين ثم يخطب هكذا استمر سنوات ثم انه قال لامراه إن كان عندها ملوك النجار مري غرامك النجار أن يجعلني أو يصنع لي أعواداً أقض عليهن عندما أخطب فصنع له هذا ذنبه صنع له اللمه. وكان على ثلاث درجات فكان يخطب على الدرجة السالحة ثم مشهورا أنه لما صعد على ذلك المرض اول مره وترك ذلك الجذع فحن ذلك الجذع لما فقده من ذلك الذكر ومن قوم النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا دليل على انه كان يحكم على مكان عال فاذا اصبح من السنه ان الخطيب يكون ارفع من المامومين وعند أداء الصلاه ينزل ينزل على مستوى الأرض وقد رؤي أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى نبتاً صلى وهو على عتبة المنبر فقرأ وهو عليها وركعوه عليها ولما أراد على السجود تقهطر وسجد على الأرض وأراد لذلك أن يقتدي به المصلون إما أراد أن يكون ذلك من أغل صوته إذا كان عاليا أراد أن يرى شخصه حتى يقتدوا به في قيامهم وفي ركوعهم وفي سجودهم ولكن السنة المتبعة والمعتادة أنه كان يصلي على مستوى الأرض فهو المصلي لا يكون رمحا منهم بذا أما الخطبتين كما سمعنا فإنه يكون على هذا المنبع ولذلك المسلمون يعملون بذلك الى اليوم لأنهم يحطمون على منبع أما المسألة الثالثة وهي اعتمادهم على عصا أو سيف أو قوس فرؤية فيها هذا الخديث من سنة ابي داود وضع ذلك منهم وذكر أيضا أو ذكر بعضهم له أعضب تدل على تقويته لما يدل على آكديته ولكن لم يكن ذلك المطريدان لذل كان يحقب أحياناً بدونها وعلى كل فإنه فأصبح من السنن أن يعتمد على شيء على سيف أو على عصا أو قبص قلنا العصراء المتادة أن يمسك العصر ويعتبد عليه ولو لم يكن بحادث إلى الاعتماد كما إذا كان نشيطاً قوياً وشاباً ليس بحاجة الى الاعتماد عليها لطول القيام وكذلك لو, لو لم يكن عندهما يعتمد عليه فإنه فوجد مثلا عنوداً أو مكان يتكئ عليه يرسل ما إياه إذا عاصرنا لم يكن بحاجة إليها وفي هذه الآشاة وانا السيف والقوس القوس معروفا سابقا انه الالة التي يرمون بها وهو عنارة العلود يقطعوه الأخضر ثم يحنى حتى يكون كذس في دائرة نحوها وهو رطم ثم يضبط حتى ييبسه على هذا وعند الرمي يربط في طرفه خيطا ثم يجرى احدهما إلى أن يقوم من التقاء ثم يخلق فيقضعه بالسهل قد جاءتنا لبعض على هذا القوس ولو كان من فنيا عنه تقوّسا لأنه من جملة ما أتمت عليه ذكر بعضهم أنه يعتمد على السيف او القاصي اشاره او رمزا الى ان الاسلام ظهر بمثل هذا ولكن انكر هذا كثير من العلماء المحققين وقالوا لم يكن هذا هو القاصي وانما اعتمد عليه للحاجه إليه حيث أنه قد يطيل الخطبه ويحتاج الى شيء يعتمد عليه ولم يكن عنده عمودا او جدارا يتمسك به فإذا كان الانسان ليس بحاجه إنه عنده ما يعتمد عليه من طرف الجدار او الشباك الذي امام المنظر او ذلك وكذا فهو اعتمد عليه فلا باس يكتفي به مع ان الاعتماد هذا من السنن التي ليست بواجبتك الكفر إلى أن الإسلام إنما ظهر بالثير يقول له ليس كذلك وإنما أراد الاعتماد الاتفاء عليه لحاجة أعظم ذلك وأن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه فإن أبأ أو خطب جالسا فصل بينهما بسكته ليحصل التمييز بينهما وليست واجبة لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة و أبي بن كعب قاله أحمد انت تقدمنا الخطبتين لمعاتي خطبتان وهاو الدنيا التنييز بين الخطبتين فتارة التمييز التنييز بالجلسة وهو المعتاد الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاه فانه بعدما ينتهي من خطبه الاولى يجلس هنا يهدا يستمع ثم يقوم فيستانف الخطبه الثانيه وتكون الخطبه الاولى منتداه بالحمد من وكذلك الثانيه وكل منهما مستعمله على الثناء على الله وعلى الشهادتين وعلى الوصيه لتقوى الله ومن لما ذلك فجد ان أنه لا بد من فاصل المميز بين خطته وهذا ما يميز بينهما هو هاريوث وتارة يخطى مجالسا كما اذا كان معلوها فحلع إلى مهي يحصل التمييز التمييز يحصل من قبار خطمة الأولى التي تنقضي مثلاً من قناعة آيتنا وتنقضي بالدعاء <تصفيق> أو يجعل لها علامة على الإنقنائي همّا يقف يسكت ثم بعد شكته بقبل دقيقها أو داخلها يستعرر خطمة الثانية ويبتدمها بالحجل لو كان جالساً بخطمتين فهنا هنا حصل التمييز بأي شيء حصل بالسكت وتعثى يحفر بالسقوط ولو لم يكن جابساً كما إلى حطم قائماً وأحد المواصلة الخطمتين ولم يجب ولم ينزل, ينزل إلا من آخرهما فراهنا أجازاً أظهر أن يواصل خطمتين ولكن ينصر بينهم من وتكون كل منهما متميزة عن الأخرى بحيث يدعون للنهاية ولا علامة ولبداية الثانية علامة من الحندلة والرصية بالتقوى وما أشبه ذلك فخاص انه لا بد من خطمتين وخطمتان لا بد من التمييز بينهما بأحد هذه المميزات وأن الآصم التميز بهذه الجنسة اسمح شيخ في الدرس الماضي يا شيخ من ناقل عن الإمام الشافعي يقول أن الإمام الشافعي يقول أن الجلوس بين الخطبة الثانية يقول أنها ركم هذا نقل غلط يا شيخ والصحيح أنها واجب من الشافعي جدتها في مختصر مختصر, مختصر المصاف والشرح كلير أقول الأن الآن قد يطلقون الركن على الجزء هذا جزء الشكل ولما كان هذا يعني جزءاً من الخطمتين تطلق عليه ركماً وإن كان عندهم من المعنبات إذا أنا كنت أقول الشابعية من الركنية أو الشكل للجوم أنني لا أريد أن ما أجل التجيزي كمساً كمساً أسبوع لأنه ما هو لجعل التمييز بين الخطبتين. وسن قصرهما والثانيه تقص لحديث عن مال مرفوع طول صلاه الرجل وقصر خطبته ما إنكم من تقي رواه مسلم. تقصير الخطبتين وقطع الصلاة لهذا شديد. وما نقول لإنه يعني علامة لإنة علامة من فقه ونعنى مراد من فقه الفهم والإدراك والعلامة على فقهه وفهمه وإدراكه للحكام وسبب التقصير أن الخطنة كلما قصرت كان أقرب إلى استحضار مدللاتها وحظ ما ورد فيها واذا قالت كان ادعى الى نسيان ما وقع فيها فان طول الكلام ينسي بعضه بعضا كما روي ذلك عن عمر وقد عن علي رضي الله عنه انه قال خير الكلام ما قل وجل ولم يطل فيبل والقصه الذي ذكر هنا يظهر انه فقصاراً نسبي ومعنى كونه قصاراً نسبياً يعني أنه تقصيراً بالنسبة إلى الإطالة الطويلة ونقيس هذا على الصلاة فقد ورد الأمر بتاخير الصلاة ولكن هذا التاخير تخريف نسبي تأخيه النسبي يعني بالنسبة إلى الإطالة المملة المسئمه المطغبة كما فعل ذلك كم معاذ لما صلى بقومه بسورة النقرة في صلاة العشاء بعكونه متأخرا فيكون هذا هو الإطالة وقراءته أكثر منها تكون تخفيفا وتقصيرا ويدل على ذلك ما روى النسائي عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات فتكون قراءته في صلاة الفجر من الصافات صفا تخفيف لان هذا هو الذي يأمر به ما دام يامره بالتخفيف فانه سيفعله فيكون هذا هو التخفيف تخفيف النسمي يعني بالنسبة إلى قراءة سورة اللقرة وهذا عمران ونحوها من الصور الطويلة فإذن نقول كذلك في الخطبة فإن مثلا خطبة الخطيب مدة ربع ساعة تقصيرا وتخخيفا بالنسبة إلى من يخطب ساعة يعني يوجد من يحطم ويستنبط الخطبه ساعتها وساعتين وروي ذلك عن باب الصحابه وان لم يكن في جمعه يعني روي ان باب الصحابه استنبط يحطم وقتا طويلا وعدد منهم فاذا الخطبه قصيرة إذا نسبت الى تلك الخطبه صارت قصيره ربع ساعة نصف ساعة قصيرة من نسبة إلى ساعة أو ساعتين او أكثر نحو ذلك فيكون انقصار هنا انقصارات نسبية الذي مثلا يقتصر على دقائق ما يظل فيها المطلوب والذي يستمر ويبقى ساعة او ساعه ونصفا ومحو ذلك يملل ويتعب الحاضرين والوشر هو أفضل، وذلك ليحصل التبليغ أنت تعرف أن كثيراً من الناس لا يحضرون النواعر بل يهربون منها، ولا يمسكهم إلا المنابر في الجموع. لا يحضرون إلا هذا الاجتماع. فينتهز الفرصة لغرضهم. ويحطبون خطمة جامعة يستوفون فيها إذا خطبوا في موضوع يستوفوا فيها أدلة ذلك الموضوع وإذا أمروا بأمر أو علموا تعليما ذكروا ما يحتاج إليه في ذلك الأمر حتى تقوم الحجه ويتبلر الناس بما يجهلونه أو بما يتجاهلونه وهكذا إذا خطب في موضعه وتخويف فإنه إذا اقتصر على تخويف من آية أو حديث ولم يشرح معناه ولم يبين دلالته على التخويف فقد لا يكون مؤثرا فإذا بامر وأوضح معناه كان ذلك اقرب الى تاهيله في سامعه فاذا لا يستنكر على من خطب نصف ساعه او ثلثا ويقال ان هذه اطاله مخالفه لهذا الحديث فلانها تخفيه نسبي كما ذكرنا ولان لهم عذر في امساك الناس وتبليغهم ما دام أنه ليس هناك وسيلة للتبليغ عامه هلا مثل هذه المنازل ن تقوم الحجة على المعاند ينهون. ولا بأس أن يكتب من صحيفة كقرات في الصلاة في الصلا في صلاة من مصحف. لا. يقول لا بأس أن يكتب من صحيفة. المكان أنه كان يكتبون ارتجانا لأنه يستهبل ما يريد أن يتكلم فيه. ويعرف اياه التي انا حوله في سجاره حول هروب را يتكلم ويعرض الايات ويحسنها ويريد الادله من الاحاديث ثم يزين منقولها ثم يتكلم على الاحكام اذا كان يريد يعرض الحكم من الاحكام وهكذا هو من الخطبه اكيد وقد يحفظ يعني قد يهتم بعضهم بحفظ كلمات يعطيها كما يحفظ السوره او النص من الاحاديث كثيراً من الخطبه الذين ادركناهم يحفظون خطبا قديمة يبالغون بحفظها الى ان يستظهروها ولكن الاولى والافضل أنه لا يتقيد بخطبه قد كتبت لهما يحفظها ويرددها بل يخطب من ذاكرته بما يستحضره وبما يكون قريبا من المعنى الذي يدور حوله واذا لم يكن له هذه الملكه جاز ان يخطب هواقه وقد يكون خطبته بورقة ابلغ لأنه إذا فعل ذلك قدر على استيفاء المقام وعلى استيفاء الأدلة وعلى الإحاطة بها من كل جوانبها ولم يستمر ولم يفترق إليه خطأ في آية أو في حديث قد يقيم عنه لفظه أو صحابيه أو ما شبه ذلك. ويحتاج إلى أن يسجل <تصفيق> في أرض ما يريد أن يتطلق فلا ثلاثة بذلك إن شاء الله وإذا كان فيه مصلحة فهو أولى وبغضت ذلك على القراءة في المصحف إذا لم يكن مستمهما في ويحتاج أن يقرأ في المصحف إما في ثلاث جمعة او في صلاة التراويخ أو, او حتى او في فريضة اذا لم يشغله شغلا كثيرا فهلا بأس بذلك من حاجة ان شاء الله والله اعلم صلى الله على نبينا ورحمة الله المقدمة من احد الحاضرين يقول شاة المجدها بالخلاق فاخذها وهو ذاهب من العبد خبر من أصحابه لمن يسأل عنه فمكثت خمسة أيام هذا النحو وقالوا عنها اكتكت عن صاحبها وقالوا <تصفيق> <تصفيق> ما شأنه النقطة هذه التي غليان عادها اندهامها اللي استطاع هي الاناكل التي منها ولكن هذا الفقيقة انه تستفضع واذا كان يحشى عليها ولم يجب من يختارها ينضم انصافها ثم لا يزال على اعلانه اعلانه ونشرها الخطر فاذا جاءه صاحبها اعطاه حطومتها واذا كانت تصدق بها اخبر خيره فرسان يقول جعل خطبتين ركلا وان ينسى بينهما سنه الا يكون تفريقا بين الاحكام نقول لا إن لا يكون لأن اذا قلنا ان الخطبتين بما ان شروط الصلاه فلا تجوز معه من اركانها فانهما يكونان خطبتين وان لم بينهما ما زان عنه بينهما بشكوك وبتمييز تميز الخطة الأولى عن الثانية لأن سكت بينهما وجعل هذه لها نهاية معروفة كدراء وجعل الثانية لها بداية معروفة فاستفتاح يوم الحمدي والسنائي وما اشبه ذلك صدق عليه أنه خطب خطبتين وإن لم يفصل بينهما ما دايب اللي شخ ما دايب المنقرش